النبي اعطى هذا الموضوع الى المكان اي ولكن هو الجدار ان عندها ثلاثه كيف بتقسمها قسمها الله لان هو غريم في بدء فتقول الله واحمد الله بحمد الله ان اعتنا يعمل متخلف ومتعادل الله ورسوله اتع الله وتعرضوا اسمه اتمد الله هو مش معنا احنا ولا حتى تلفقوا اسمنا الجامع اوعدوا اخوان مسلمين انكم ما تقول لهم من هذا اللي يحمس الذهن وشد الكلام والخلا اذا يعني, يعني هذا بيحمس حمو يقولوا يتبسقوا بالاسلام وبعصبته يعني وعلى شما هو يرضى الحكم الله يرضى الحكم الله ما أعطاه في هذا شخص ولم يرونه شيء هو لك يدوم انما إنما المؤمنون الذين إذا ذكروا الله وقلت قلبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانون وعلى بقلهم جركنهم يالله يا للمؤمنين اللهم إذا على الله وقلتهم هل أمم لا يكون مؤمنين إلا إذا ذكرواه بالله ذكرواها مبطل ممكن ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع الله ان الله هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو الله من الله هو هو هو هو هو هذا هو الله هو الذين إلا الله وذي يذكرهمهم يعني في حافظه تقول مع بي عصيب الله الله تطر فذولي هل يقولون يسألون لبيه يقولون تلازعون يخذ كرم و... أن الله وإنهال الله تقول المفروض من المؤمن لا يرغب مع الآية يخذ كرم النبي إنه يذكر مع العائل تستطيع <تصفيق> فهل تطروا الحجر لأي أهل الحجر لأي وإذا فليت عليهم آيات إذا فلسوا عليهم آية القرآن زادتهم إماماً يعني بيعملوا بها وعملوا وازدادوا يعني ما مواثرة وزادوا مهدى وعلى ربهم يتوكلوا يعني بيعتنبيوا على الله ولا بحافظوا من أحد لا بتأمرهم الله ما ضعفه ما قال مراجبة الناس وخوف من الناس لا, ي... لا يتوكلوا على الله ونقفوا فيما أمروا به الذين نبينوا الصلاة ولكن يقول لك الله, الله ومن ما الله عن من يكون هناك أهل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون حتى من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من على هذا من لهم هناك من يكون هناك من كريم يعني من عن درجات يعني يكون هناك فالأخر من الرجال نحيد رجع مثل ما خدري أنا مثل في الدولة بتراجع من عسكري لما مرز بهمرز بهم ما قوي هترج الرجال نحن على درجة وما نأخذ فيها ويجمع وعندنا الواحد وياه درجة عسكري وياه تراجع يحولنا وياه مشير عديد ولا ملازم درجات هذا الأمثلة متفارقة معلوية أنت في غير الأكل والملح ما بقول مهرجين هجمات لكن هم كل من دخل جندي أشياء رابعة تلبر على أنتم فيها خالد نقول هالشيء المدرجات من الله ملازم تخلية إيه في يعني كل ما لا يكفي يبدي عليهم عظمهم. لبسو سأل على <تصفيق> من الإيمان عمل. أيه الإيمان لا يعني الإيمان ما هو بلا إيمان ما هو مع العمل على ما الله ولا هم من عبد. يبدي لهم. نحن يعني استحق قال استحق له طعمان. ومقصرة برزق كريم يعني نعيم لا اكل, أكل, أكل, أكل, أكل, أكل, يعني أكل, أكل, أكل رزق كريم نعيم ما في ما في وباء في ارجاء الدنيا تعالى الدنيا ابيك الواحد وله الحمد والله له ما يروح رزق كريم لا يروح كما احرجك ربك من كل حد وان إيه ذه لا إذا خرج من عرقة وصار على خلايا بدن خلايا تعل عليها قال الله حين النبي وعدة بس ما فعلن ما بدي لا النبي أنا النبي استحبها لأنها خرج من بيته لو الكتاب وإنها خارجة من من الخالدين ما أشتوى كتاب النبي بسبب لا وإنها من المؤمنين من الخالدين لأنهم خرجوا منها ثلاث مئات تعته هالبدل خالدين عن النبي، ولا اشتري العدل، ما اشتري ما لان براش، لأن براش قبضنا الخبر في ألف ألف رجل معهم مع هم... ونعمه وعدي وعدي وقوم على الكتاب، هرقت الهم هذا عسله عند العرب براش. قلت لا يجادرون يشوفوا حق بده ما تبين كأنما ما إلى الموت المجتمع يقوموا اجى النبي في شيء وعد بده حق الله الله عهد احد الطائحه قال قال له النبي وحضر مكتوب الله احد الطائحه قال ما بقرش تقتلهم وتأخذ الشاليم اموالهم والله بالعيب حق قرش جايه من الشانبات ما تجا يجادروا وعدهم بعدينهم عدم نفسهم كيف عايز يجادروا لقد هذا من المشترين لا المشترين النبي المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من ما من الله من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين نحن المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشترين من المشتين من المشتين من المشتين من يعني بده بعد بعد عن عنهم عنهم خلاص. <تصفيق> اللي براش بافتح عنهم بفتحنا ويتلب. ما بعمل واحد واحد. مرافق لهم وبيضاجي أحد يحتاج حملة يتلب وبلاغ يتلب واجسام مرافق ولاش الله أحد الطائفتين لهم. هذا واحد منهم الاثنين. أنتوا من ضايت، أنتوا ضالين من هذا غزوه لا أنتوا الضالين، واحد منهم الاثنين. الناس الناس اللي السياحة ما فيها كل السياحات تقولش. كل السياحاتهم وكل أموالهم يجمع لها جهات لها. يجمعها. يجمعها وذي وذي فقط الضالين لا يمشون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 ه بقراش مرة عشرين. <تصفيق> نفديه. لا من بجمعه فين كل كبار قراش لا لا هذا هو بالنبي ولا مخفي دياله. المرة ديها مرة. بكتير ما الله يجزيه التعبير التعبير يعني يحب يحب يعني الله شرعه. إنه قال قال من النبي قالت كل برح. الأفلاج أحبادي هذا يعني ما أبي أبوها بدر يعني هم هذي عزم النبي ووأي قلبه آله لكن الله يجنب هذي بعضها بالكافي يعني إذا ما حاول يجي الإسلام في بلاد العرب هيبة ويجي الصيد وييخافه تخافه العرب تخافهم شيء وهذا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 او غير مدينه ولو فيها قطار درهم يحارب العبد اذ تستغيثون ربهم فاستجاب لهم ان يكونوا جيدا من الملائكه موجهين هم حرجوا بالمدينه وتوجهوا وصلوا في بدر ولهم الوادي في وادي بدر على بطتها ان يسعى المدينه قالهم علينا الهجرة صح ولا الهجرة علينا جلوه الرجال الثاني حجة هذه مسلم علينا ما تقول الله عند ما تقول أن أعلم بهم الله وردهم عنده على غير من عنده وقراهم هذا الدرس من الله ما عندنا شيء الله جد برها الله رضع عبد الله مطه مطه مطه مطه مطه الله مطه مطه مطه مطه مطه مطه مطه مطه لا معمم. ودعوا الله ورسيا بهم قالوا ميتهم أهل من الملاكين مرتين. يعني عاد المرتين الملاكين قدامهم ولا مرتين على طلعة من. نعبي بعد الملاكين يدفون. وما الله إلا بشرا الملاكين من إجلو الملاكين معمم. بشراهم مرتين على طبعهم. لا يعني. مرد إيه مرد إيه. مرد يعني إذا هم دفين يعني ودهم الديشين يعني قدام قدامك هم زادت في لهم بعدهم. ما يقصده؟ قايل ليه؟ قصده؟ لا، ما بلا بشراطة. إذا نقول منعك معهم. حينما منعكم عنك عندك رواجوا لهم. احفظوه. ما أقوله. وليتروا النبي يقولون يعني لا بلا بشراطكم أن تستبهروا أن الله معكم وليقول لهم رواهم تسمعه يبعد منها خوف فطره ومن نصر إلا عند الله من نصر عند الله. اه هاي من هاي القران امم قمر الله عايز يحكي دي يقش من عسى امنه منك يعذوا علم يعني يعني المروع ما بيرضي الله ربنا يهديه هدي اكلته وهو يقول بنجيك من الخوف وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويزيل عنكم الشيطن ولا يربط عليكم وهو كتبه الاملن ربنا قال على بي عند الجانب الله أبوالدي صلى الله عليه ولا ولا فينا وما ما بالشيء ما فيه ودهس يعني عمره ما فيه بي... ما بثبات على الله <تصفيق> إيه يشتري صلوا والناس جا على جنابه والشيطان دخل فيه يقول لهم قال هكذا لكم على الحج إذا ما معكم فين صلوا وكنت على جنابه كذا بس الجنوب يقولون ترى يعني أشياء غانية وش نحن ودي على الله عز وجل همطر انا كل يوم اروح نصبح له لو قالهم ما يتوقعوا منه قضيه على جنابه يتسر و يجي اللي صار الله سأل عليه اللي باش اول ايه اعونهم منعس امنهم من ويرزق عليهم من السماء لان يطهرهم من ايذى ان شاء أهل أهل الله ويجيب عنهم رج الشيبان يعني يوصلن جلابهم من رب تعالى بروبهم بل يعني بيقوم الله إذ الى الملائكه اني نعم والله اعلم الملائكه ما حنيزوا بالصحابه قاعدين الذين امنوا يعني واش يشجعوا علينا امل يعني عندما و... عطي ممكن... عند ربي مع الملائكه ايوه ما ما نجي اللي النبي قراقه بايده الذين الذين والله بالج في قلوب الذين كفروا ما هي الخلاصة؟ ألا هذا قبل المؤمنين معذرة الملائكة من ربكم ولا؟ إيه يا الله بم... من منهم كل بني <مغرب الجولانا> الله بالله الله بالج في قلوبهم الرق وقولت آياتهم بالملائكة وطبعوا بهم وربط على قلوبهم وأزال عنهم دقة الشيطان وشوك تياك دقة بل ايمان ابعدوا تشكو في ديان ونسلسلهم الشيطاء في الليل على ما هؤلاء الكفار قد هزمهم بلا السبب يعني ما هؤلاء الكفار قد هزمهم مرة خلالهم كلهم هم قوة وعادة وعدة وفيهم رجال أحدة يعني غير عسلية مقاتلين عمر بن لبقام هالألف يعني بيعده وقام هالألف واحد يعني هو يول هذا ما عدى علي قاسب باجو لي لا بدر ها؟ ما باجو لي لا بدر لا بدر ثابت ثابت وهرب راشقل الى الهو ما يجهر ما هو الله المؤمنين شيء تأييد من الله عراد الله أنه يخزي بدونك تستحقوا سخط الله عذابها للمشيكين لكن لا أريد الله لا ما أبي ولا ولا أمنا إنه أمنا بجي يخبر الله بأنهم الله ورسوله يعني إنهم مشيكين استحقوا القتل يوم بدر بثبت أنهم شعبوا الله ورسوله يوم في شك عادوا الله ورسوله ما ما ان هالآيات نزلت قبل ما يتحمروا بثعلب يعني يقول غبر يقول غبر يعني مستقبل المعركة نزل حب عن حبرهم النبي كم عدد؟ الله بعد من أحد الطائفتين وأنه باع أبو ونزل ما وحبرهم يعني النبي بيقول لهم إيه ما كان ها يمكن ها نزلت الآيات وما حبر الجاهل من الأول أن النبي بيتحبرهم. لكنهم شاب الله ورسوله، ومن يشريج الله ورسوله فإن الله شديد العذاب، الله عالمه، وبدلاً عذابه بوعيش، لأن هذا ضربة ثمرة حسنة، من كل ديت الكبير حبيها المستمر من كل ما, ما. الله، فالجيبوس يان، يهوه عيد، يهوه عدي، يهوه وحدي. جه هو قد حق جاء حقت ريح جه هو جاء من أشان ولا هو مكبار ريح من مراجمه هو من المستهزين بالنّام لمن جه هو العيد هو ذيابها وبوها مكة ولا جاه من جاه جاه ابن أهل هو ابن الحنظه ابن أبي شفان وهو كذب مسلوب منه لا له جه هذين لحسن انه عمل كل الكبارات بنزل ني ني صار مرض هذا اول اللي قال ندرس ندرس ندرس المعركه يقول حنصود على ما بدهم ينزل عليهم ها نزل عليهم على اليوم هذا هم على أيدي المسلمين ايدي المسلمين اذو عليه الفورملاش عليه عليه اخذ مسار على جيني زيد من كسل المدينه كسل هني زيد كان حاصل زيد عليه انا هذا هذا التابع ياخذ ساب مساء يوم زيد وقعد حضر بعد ما ما حاول عليهم عليه بال طالب طول بسرعه عليه انتكمل على المدينه لان المدينه صار النبي في يوم ده يعبرهم بس له خير ارحب واحده في العاصي بسالو مع عبد ابرا دوره على الولد ايه انت هم متمنين محمد انهم هم بعد النبي انهم براشه اسم لا سبب هم براشه حدا الخلاقه لهم نقول احسن وهم منهم هو هم بعد الرسول الله درس دورونه نقي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 ولكن يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب فلا يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا إلا يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا الله يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون هذا المسلم يجب ان يكون عذاب المسلم لا متحقق من القتال يعني مبلا من حيره القتال حيره القتال يعني بي يعوبنا يتهرب <تصفيق> منه ويرجع او متحيز الى هرب من جهه على المركز دياخد يلا يتكوا على مركزها فربما يوم يروح ما او يهنمه كشمس سهرت فاولئك الذين راحوا في زمان النبي يوم <تصفيق> في في مثل جعفر وزيد بن حارثه وعبد الله بن فراحه ورجع خالد بن المريض احد الرائحه بعد الدوله الثلاثه وانسحب هذا، وهربوا البيوت وضوء النبيذ فما ما بلا دخلوا على واحد واحد شربوا ودخلوا بيوتهم ما يسروا يدخلوا يعني الحين هرب يعني ما قاسلوا مثل زولاك الاولين حاجة ابن وليد وهو لي معنا باسم لغضو فدد؟ لا في موجه مجد... وحسن النبي نحن احنا... نتضررون احنا... يا رسول الله كما هذا أنتم العكارون يعني نتضررون وأنا فئتكم أنا فئتكم يعني أنتم هربتم منها هي لا فئة أنتم هربتم إلى ولا فئتكم راجم مثل رسول الله يقولون يعني واحد يعرف اسم النبي لا يعرف ما اسمه لكن يروح يصرافي اكثم يعني عمال يحسوا له يعودوا ابن ابن يا باشا فاميلي اللي عندو اسم النبي هنا في افضل من ربينا محمد صلى الله عليه وسلم اكون انت بالله نذلوا ونبيه الدور هي عليه هو من عندها قالنا ما عمله ان النبي غير في غزوه بدر الحمد لله نزل يكذبوا العشر ولكن الله حجة لهم الله حجة لهم وما رأيت أدرى ما يس ولكن الله أدرى لأن النبي أحد حفنه من التراذ قبل ما أريها وقال ولدك حافظ يده الأرض ما شرعت يديه ما بوعد ما أصحاب السعيده لا النبي الواحد هيا هاود بحرها وساجها، ورجع في بلوه المطر، في يروهم في عينهم قليل، حين هنساجهم، حين, حين كل واحد بدأ على, على التاني روح على النبي روح يكين وصح من الأقلين، والمشكين، خالد المسلمين في عينهم قليل، قليل قليل لين كل واحد يأخذ على الثاني، أما المؤمنين. قال يريدون ان يسكنوا في عالم بديله ويظنون انهم في هم ما له واللي المؤمنين منهم بلأحسن يعني ان الله كتله ووعيد المؤمنين لقي أهلها كثير عبلي ينعم المؤمنين, المؤمنين الحسن اللي المؤمنين منهم بلأحسن يعني لقيين عمر المؤمنين حين على يعني النبي ما في المدينه عند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 ولكن العقبة بي... انه من الممكن ان يكون عندهم امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون على امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ممكن ان يكون هناك امر ان رسول الله ان يكون الله اكبر الله هذا اذكروا الله واذكروا الله وحده نحن بنجيب بابدي سواني دا بالنتوره ايامنا دا هو عربينا نيه الشيء هم اللي قالوا الله هو محمد في كتابي يعني إذا حصل ما حصل ذلك من أنه حصل بأخذ المشركين وأن الله هو بأيوهم كيدا كافرين بأيوهم هو بأبعث كيدهم ما عليكم شيء مكيزب أم شركين هل هي بكيدكم قال فتح وإن تنتهى فهو حيث أخير وإن ولم تقني عامكم بأفكم شركين ولو كافر الله ما عليكم إن تستفتحوه بدي فتح عندما تواجهوا أفهم مشركين لازمون ديرني تفتحوا لي علبيد عوبه ابويا ابو جه هو يعني انت تسمعوها الله قال الله منا اتقى على الرحيم فاحل الساعة الساعه يعني اجعلها ابتداء اليوم اجعل هذا حين يقرؤها النبي دعون من تجي دعوا هم وقطعها ابراهيم الراشد انها رجعت يسموها الباقي غاب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 لمبتل هلأ ها؟ إن الله إنه يحكم بالحق إنه لا بل لا. الله يع الله قال الله أنت استفتيهم قال بتسأل صل يحكم فدعاه حق للحق إنهم مثل فقد قال هذا قد جاءهم فكيف؟ أصيّأهم أصيّأهم وين أنت وماذا خلفهم؟ قال بيشكين. هذا دباج يعني إنهم. إننا هاجس عليهم وأنهم أذين تقرعين الرحب مخذبين بنبيهم. أهل ملابدين مطلوب. وأنتوا تغفلهم عن عذارى النبي والإسلام. وأنتوا عد عد مدعى على الإسلام إثنان عد عليهم مثدر. المعركة والمعركة. ولم تغنى عنكم شيئا ولا كذبا. يعني لازم لعلمكم عدد وعدة أواדים بس يعصر لهم يجي لهم يعيش خيرات ويتعبوا يستعيدوا ثبته لا ما ما هناك علىكم وأن الله مع المؤمنين وتأكدنا الله مع المؤمنين بنصره نبارك صلهم عليكم يا أيها الذين آمنوا صلوا الله ورسوله الأختبر أنهم يأتون يطيعوا الله ورسوله يجد عهد ويعني سهل الحب ولاية. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون يعني لكم تهرونه وتولوا وت... تسمعوا ورحوا بالسير وانتم تسمعوا دعمتها لكم وت... انتوا دادئ ولا تكونوا كذين قارسين أنهم لا يسمعون وانتم تريهون كذين قارسين أنهم لا اسمعوا وانتخلوا ان شبه الدواب عندها السمب لكم الذين لا يحقنون أنا <تصفيق> ليس عاد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 لا يجب ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو صبروا يكون هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ما يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا الموضوع هو ان يكون هذا بي هو ان يكون هذا هو ان يكون هذا وليعلم الله فيهم حيث لأسمعهم وليح المشكين أذي لفروا ولا أرد ولا كان الله لا علم فيهم حيث ولا وللأسمعهم يتولوهم عذبهم حتى ولا لا أسمعهم ونت وعقلوا في قلوبهم ودروا شكالهم الله أسئولهم على خلق الإصطاب من عبو يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والقصوري اذا دعاكم لما يحيكم إذا دعاكم لما في عزكم عذحهم في الحياة في الدنيا ويحييهم من الـ يعني العلم الإيمان والعذح يعني هي حياته. وعلموا أن الله ربي إلى ما أقبله وأنه إليه الكفر. يعني في حافظ من الله، إحافظ من الله لأنه الله بدرجه حتى مستوي عليه بدرة الله أنها تطع بهم ما ما يطعن تهربون بدرة الله من عذابه مصحح إدروا أن الله في كل دين مرض جلبه بعد إرادتك تعال تيجي أراضي الله ما دا يجلب إرادتك الحين <تصفيق> الله في كل دين مرض ما يشتري نفس الإرادتك الله إذا أراد الله في هذا الحديث يقول أمير المؤمنين ما عرفت الله قال عرفته بفسح العذاب عزا يعني بيجي معه العشرينية أنه الباس الحصبة عنده هي سببت. بترختهم بالنوع وتعلق النية عليهم. يا الصبح ما عب حاجة من هالشيء ولا عن عنده هذيلاها. بعدها شو يفعلها؟ هذا اللي راحوا بين مار قلبهم بين دراجته ما عندهن السلام. بس حاله يعني عن النية تعرفه بيعمل هذا الإنسان في جلبه. ما عندهن السلام. وأنه إلها تفشل. بدي اياك تكون عم بتدرس انا بقول لك ديننا تالله بسبب الذي اظهرني من خاص وعلم انه واحد من الرجال انا كنت قلت اي بهاء او من الله او يعني يعني الله يعني ان على كل شيء قدير اللي حن بين المروه اللي بتودالي يعني أنتوا بتحسوا با في فوشك بتقدر تعها فاشقل محاديه خطاب الرسول لا لا بنستحترم ان احنا بنهم ورقه الله مشتجي ويظاهر بس وين قاعدين ما حنمشي في الخط ايوه ف... احنا والله حتى انا عاملين يا مستمع ما وصلنا ولا عند اه تعالوا خلاص فاعتل الرسول وحضروا شيء جديد ترى حتى والتبوع في سبيل الله وسبيل الذين أطّرمين وهم حاصرون على موعده يعني قال التبوع يعني أسباب افتراء أسباب الأسباب إن افتراءها سبب ما عبس يبتديها وبوعد على افتراء لكن الله سبحانه يعمل الأسباب افتراء ويا وقع على السالب ما هي صيابة الذي رضي وبدل الناس يعني التبوع عام ولا خاص الله إنها تروح على يمكن هذا، فنتحدث عن الكلام بعد الله لا تقول لا. يعني الفتنة. لا يعني أسباب ألف سنة أسباب ما لا يصير غصون ولا يرفض الله يعني إذا يرفض الله مثلاً على آله ما عاد ينتظروها ولا هذا أسباب ألف لا لا الله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 والله عاشر في أسباب المسيح والله كلها إذا ابنهم ما كانوا يفسرون لأنه بس الحكم في أموالهم وفي أولادهم وفي إنساءهم في التكلادهم فإنهم يجي عذاب عليهم ومعلاقاتهم لأنهم أبنى عليهم وحبهم قلت رؤوا إذا أمشل قلين بمصطب أهولي في الأرض أعراب يكّروا الأمين قلت رؤوا لعبة الله عليكم يوم يوم تمسون أرضين فلأو يوم تغنى يوم يوم في مكانه بناء هام جدا جدا جدا لا غنى صوت لا غنى لا منعهم أي سلطان على وجه الأرض ولا كوه ولا نمسك تحت حمل العدل تعرفون أي تحرقون الناس حايفين أي الناس لأنهم قريب في الله علىكم يعني إلى المدينة حب لكم معلق الله حبكم وعات إله وت... وتأملوا فيها وت... وأيدهم تنصهر وأمتهم تنصهر وأرزقهم من الطيبة بعد هذا أغلق في المدينة أنا الله من هذا علىكم تشكر لأنكم الله ما جلس الله سنة من الهجر ولا ما هاجر مغريين إيه اه اه يا جلاله هنا هذه قال ان بده يغير من هاي الحاله من هذا المنهج ومن هذا كان هذا يا جلاله وخو محمدينه يرجعوا الشركه الاموال شركه اموالها المدينه بيجيوا فتحوا هذا جالس المدينه و ه وهاقول النبي جل المهاجرين هم أكثر وغل ولا غيرهم من الناس شو اسمه وهم دي حضريتهم في المعارف ورجم النبي النبي لا عندهم كان له المهاجرين ها؟ وبجلس بجلس مهاجرين وعالمين. نبي أن الذي حصل حصل المهاجرين فطلع المهاجرين يوم فتح بيعة اليهود أعطهم أموال. ولا رفع لأهل المدينة. لا والله ولا يجي ذكر أنفسهم حاجة من ما ونت. ذكر أن الله عالم أنفسهم ولا كلهم يخلص. يعني ما وجدوا حاجة تقربهم يعني غل ولا شيء لأن النبي عباد الله. إحنا سألنا ما كان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 ايها الذين امنوا لا تخونوا الله وبصروا الله لا تخونوا اماناتكم تعلمون. تعلموا قالها نزلت في واحد من أهل المدينة يعني هو النبي حاصر جديدة من بين يم حاصر بني قريوة حاصر بني قريوة ورجع النبي خارجهم منهم يسلوا على حكم من بنتهم على حكم سعد بن معاد حليف. <تصفيق> حليف. هو حليفهم قالوا ها ابعثنا يا رسول الله عبد الدرداء يعني هو حليفة نستنصحه هذا عبد الدرداء صلاحنا قالوا يا عبد الدرداء عبد الدرداء عن حليفة لا وغلومنا و... بد... و... من زاعة الحكمة زاعة المعاد والعباد يعني ان هردت مبلع الشراح بشراح بس ورجع والله لبقى تحرقنا والله حتى علمت اني خنت الله ورسوله ويجب أن يذهب هذا ما يقول لها نصبت فيه هذا ما يبدلت هذا ما ومن يهو؟ نحن المديمة ويجب أن يكون هناك الله متصريبين ويقول أمان أتيب أن يتعلمون يرحي يسحى الله و... حق... بيحافظون بي على أموالهم على أولادهم و وما بينصح ما بينصح معذولا يعني أنا قل لا يعدي شو يدي شو الأمواله إذا جاءهم أكيد تجيدة هم أكيد إذا جاء لا يقبض. معلم أنما أمواله وأمواله كثنا وأن الله عند يعني الدين اعملوا ان تتفضل الله ويعطيكم فرجانا ويغفر لكم سيئاتكم ويرفعنكم والله هو الغفور الرحيم اذا تبروا الله واسال على ابا الله رسوله قلت له فرجانا يعني بين يعني كنت فالله ابن الله ورعاوه وإذ ينكروبك الذين كفروا وإذ ينكروبك الذين كفروا يقول يا رسول الله إذ يعني يوم غذلك يوم أراد أنه يهاجدك يجيئنا زعيه بالقرحة يتعاملوا عليكم ويجيئنا ويكتبون أخرجينا إلى يعني اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت أو اردت ان اردت ان اردت ان لا ان اردت ان اردت الله اردت ان ما ان والله, والله, والله يعني اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ما ان اردت ان اردت لا ما ما فيني اني عندي قيام لا بلاك دوت ثنا لهم اني عندي راشيه انا لاك بروبليم والله يسمي والله ربي بده حط علي بده في مكان لان من رمى بعد بين علي وهو وهو بالضور ي Extension. يتكلم من ألم الحجارة ويجاملهم علي ويجاملنا علي تاجب وش ماله حجاب النبي ما بي من لا يفشن الله يسلمك بيكافش نجده ما يكمل ما راح الناس يروحوا <تصفيق> هل هو ما بي أرابي كذباب يتألموا يهدي وإذا نتلاع عليه الآيات قالوا قد سمعنا شاء الله قلنا هذا إن هذا إلى أساطر الأولين ومشيكين إذا فلاع عليه من اللبي الجعال قالوا قد شاء الله قلنا هذا وبدنا نحن نسكده عن هذا إلى أساطر الأولين ما هل من, فل... من... من قصصها والآلين أحرافات مصدرات صحيح. وإذ قال اللهم أن يقولوا إن كان اللهم إن كان على هاده من عندك فانذر علينا حجارة بالإصناع بإثنا بعذاب أليم يعني إذا هو الحق فينا الله يجلب يعني ما قالوا فهدنا إله وفهدنا وفهدنا يعني ما هو عليهم قال الحق أبدا يعني الله ما كان الله الذي يعذبهم أنت لي وما كانوا الله يقضيبهم هو مستقر قال الله ما يعذبه والنبي دالي أبدا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 وما لهم لا الله أن لا يعذبهم الله وهم يعبدون عن المسجد الحلال وما كان أولياء من أولياء أو إذا مرت دوني ولا من أسماء وما من أحد وما هو الذي بين عذابهم بل استحبوا العذاب بدل أن يعذب ما بلى الله يعذبهم ما الذي بينهم إلا فلستحب العذاب والله ولا بد العذاب إن الله بعذر يعني <تصفيق> ان الله عز وجل من انزال وهم يصدون عن وجه الحرام بيصد الناس عن وجه الحرام ما بيخلوا احد يروح يحج ويعبد الله في وما كانوا اولياء نعم اولياء الحرم انا مش هيك ان اولياء هم, أولياء هم, أولياء هم أولياء اللي مكتوب الله رحمه اولياء اهل مكتوب اولياء الحرم ابن عليه وسيفره عليه والله اكبر الله يا عم نام وما كان صلاتهم عند البيت إلا من أو تصديح المهرجين. ما كان صلاتهم عند البيت إلا صياح الصفير. إلا صياح أو تص تس... التصفيق ولا... يعني. لا آ... بس يصفرو يصفرو. هذا صلاة عند بيت الحرام. فدول العذراء بمارون تكثر. تكفرون ذبابهم من بذل. نيجي نتخيل الأم. أي راح ما هي صلاة؟ ما هي عند البيت؟ عاد يروحوا يطوفوا ببيتهم على. ويخلو حي يطوفوا لا مش ماذا يفعل؟ هو لا لا مكاه لا بلا صفير. الله أبى <تصفيق>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 يقتلون المسلمين، فزعموا فيكونها، لا بعين، ثم تكون عليهم حسرة، لأن أخ خراجهم ما بيكون حسرة قبل، ثم أغلبهم، والله لا الله عليهم قاصرين عند أملهم، والذين كفروا إلى جهنم ما وبعدها لا أحد الله إلى جهنم، فالأخرة، ذي مزور الله من الطيب ويجعل صلية بعض الأربعة تجعلهم في الدنيا تجعلهم في الجهنم ولا يعني الله يأخذهم إلاجها منه وتفهم النوم ولكن يعني هو الفكر بحكم الله في حين قيبعدهم ويجاجهم الكفار على كفرهم والمؤمنين إزيدهم <تصفيق> لا لا لا دا لا يميزهم لا يميزهم سبب كل الذين كفروا إيه ينتهوا إيه فاللهم ما يجب سجد ويعطب الله هم كل ذلك الشرك هو القتل عن سبيل الله وكل ما يفعله فالشرك وإيه يعودوا إلى شركهم الى صدهم عن سبيل الله فقد مرسلنا في الأولين يعني فقدر الله كذب يصبر الله بل عندي ونفذين بريد أنه بيستعصنهم ويدملهم وقاتلوهم والله المسلمين إنهم يقاتلون مشجين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة لما ما لما ما يعبش يشرك، فهذا حتى ينتهي الشرك كله، ويكون الدين كله لله، وجميع الناس نعبد يعبدون لله خلاص، فجزاهم الله عباده، فإن انتهى عن شركهم، فان الله ما عبدوا ولا بصير، الله تعالى كل أحد عمله حين ترى على الشرك ما يجزي كل احد عمله، وان تولوا اذا تولوا ما رضي تولوا، ألوش فعلموا أن الله مولى يعني فعلموا أن الله هو دي ناصر ناصركم عليهم نعم أن الله أن نصير وأفضل مني ينصر وعلموا أن ما قالن جميع شيء الإنسان له حق مسلم ولي رسول ولي الرسول ولي المسلمين المستجيب إن كنتم عن كذا اللي قلت له الله اكبر ما بقى يشطري بسم الله الرحمن الرحيم هو يقول خلص خلص ما ما ما <أه>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 وتحصل معنا بهالشيء من حصلات هالورشة منح منح بس نسوي بس نسوي نسوي نسوي نسوي نسوي نسوي نسوي نسوي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 بلن عندو هو اللي هو ليها اشي ما سياده انا باش نكتب لها الدرسين اسمي اسمي انتم عندو بالله اذا تقول من بالله قولوا لي 5000 5000 و تقول بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم فرجاع يوم نرجع عند انتو عندو بالله النصر يوم بلي والله على كل شيء إذا أنتم في العدوى الدنيا وهم في في العدوى الصغرى وتركوا السلام منكم ولا ترعبتموا يعني ومن على الدنيا يوم فقال يعني يوم بدء يوم جاء في الدنيا وهم في العدوى الصغرى. يعني أنتم على حافه الوادي القريب الصغر الدنيا يعني ال من المدينة وهم في العدوى الصغرى يعني يدخل البعيده مكتف. البعيد الصراحة. يجمعهم انتوا يعني... لنا... في انتوا في الشارع يبون راح قال لي مره بركوا عمي هو فرسان على قهوه التجاره لا لا بالاصاله انت بعد على صلاه خليك حق فساحل سلام يا ولا هو الجامع كان صار البحر احمر ابن علي يجدد موسى كان قام محمد بن مصطفى على فصلي وهو انسحى نزل بعد كم دقيقه تقريبا هذا معروف احنا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 لا دعارة ولا ده الناس يتحدثوا ضار بعدها وش نتحمل وش جابه وش من عنده جابه وش يعني كل الناس قلت له يعني هو لا ينفع على على الحق قبل يميل الحق هذا وتكتشفهتم لكن إحنا الله قال لي هالشيء من هالكل على ما حيعم بينه ل لبديه أمان يقول بايد أمان على بسيط. باك نخبر. باك عم تخبر الناس وش وش جاب هاد الدين الذي محمد وش والدعاء وش والذي تدربه وريش وش والذي أدى إلى القتال ودار القعقاع عظيم اللي فيها مشايخ وريش لا يقول الخبر احتل عياج المسلمين ما يدرون بلد أكون كبير هاي. يعني هي بدو هي بدو سكدارياء بدو. على نبينا أوبين بروه كذا كذا. عليهم هم هم بدوهم. النبي في من بعد ما جاء تحاسس أصحاب جاء المخالف عند أرب كبير عظيمه هجوم أهل مكة. كذا. سموهم أهل. سيد عبد الله. الله. ها؟ كل عبد الله.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 قال لي دي دي نور هذه بس يشابوه هذه الحسن اللي حصل في لا لا لا هم ولا هم وطلب من الله عليه عليهم أبداً. يعني أبداً. بيشيروا بيشيروا حدي. ما حد لا ما بعاد جمعني هذا حد حد ما حد تعبوا طبعا تمام تمام الحرم العرب هذاهم ساليش لهم نام جه في, في الحرم هذا طلبك أهل الله بسم الله وكل العرب حاله لا حد يشيل لان بيتناها ويريد بعضهم على بعض مو هو التشدد ولا ذي كذا العرب يقدر يقول خلني يغنى نمبر ثاني وشو بيرجع له وشو نسى ابي دير اسمه ذا ما أمرهم يسافر الإمام، يسافر الشام، يروح البلاد العربية، ما حد يروح، ما حد. حيث الناس يروحون. يدري كان الله في ملامي كدليل. آه، الله سبحانه وتعالى ربنا بيها في الملام إن جلش منهم قليل. هذا قبل ما يصير المعارف. ولا الله حم كثير ولا حشيتوا ما رسول الله اكرمه ورضاه هم بيصدقوا ده بيهمنا المسلمين هم قال ان صادق يا حاضر مش انها من عند الله خبر ولكن ما ما ما والله ما ما ما بلا في ولا قوه ما لا دليل انه عليكم بده هذا الشيء دول مش امن, وشوي. أمن وشوية. حين من النبي ما هم لا لما وأدي لكمهم وأدي لكمهم إلى سليتهم والج الله ثاني ما راح إن الله راح دليل تستفيد سليتهم في عنهم قليلة ويقول لكم في عنهم يروي الله ما كان ماذا كل واحد ما ما بلندح إن بيحط لهم لهم الأجرة حبطن الله يعني والله حبطن ما ملا كذي ثلاث أنصار ذهب بلندمهم جهت ما ننسى هذا كذا وترد هذا مسك تسديع فوق يا تسديع فوق لا يوجد شيء يشتري امامك وشودي بين يديدها يامرنا اذا رجل في اسهم ستجدونه وقراها يوم يحتوي لك هاذا يقول ستجدونه لا تقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا يقول لك هاذا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 يعني قوة تنبت، يتحمل هذا، وتحمل ليه؟ لا كل هذه أسباب نص هذه الشيء. الله شر نص. كلهم من أحد، مذيع يعني إذا أحد ما <مت تصفيق> هذا أسبابين تصل. إذا أيه أيه تصل؟ أيه أبوهيل تصل؟ أيه الله، رضيع رسوله، قرأت نازعه. وص بصدره، هذا أسبابه، إن الله مع الصارat. صار لي بركثار ها؟, ها لا في يعني عندي اسباب المخ قال كان بياخذ نقط اسباب المخ شيء الله اكبر الله اكبر بلا خلع لا يختلفوا اتحسنوا يقولوا هذه اخضر هو وخضر عنها يعني إذا والله ملعب الناس. ملعب الناس ولا ما صاروا. ولكن أولك الذين خرجوا من ديارهم طبعاً وإراء الناس يسمونهم سدينا رضوان الله عليهم جميعاً. فلا تؤمنون بالغش. اللي خرجوا من مكح طبعاً وإراء الناس من قبل الناس طبعاً. لجيه حرب الحطب. أنا أن يكونوا الذين خرجوا في ذلك تناجر ولا شيء. في... لا لا لا عن شيء عن شيء ثاني. الآخر لمبطل لأن الآخر يعدي مفارقين. لا في وجه حب. لا في وجه لا بطل. من أبريء. من ويعني والعبد والعذر وصل إلى أن وصل لهم الخبر وقالوا أبو سفيان بيد بيد ساحل بال بالجادة. بالأمن. الياوم. قال والله ما في هذا النحو. لا حتى يسمع العرب. ولا لنا قمنا لانجليه نشرب الحمد من الحمد زور ومن حاول يزور ولا شيء ايضا نعرف خرجنا نضرب هذا يدنا شاء الله هذا يعني جاوا رجعوا بده يا عشان ما بده يا عشان ما بدهش عدل هاي يعني ما النبي فيهم قد ايه بس لا هو هاي قال كلنا محمد من ما الحرب والله لا غوهر ابن خلدون ان تسافر اذهلوا والله وكان عارفه وكان مش عارف عشان حتى لا علم يوم بدا يعني على جنب حمدنا ابننا فيا يا الله قال ان كان في احد من فايخ وفي صاحب جمال يعني حس به يعني عارف ليه ما يوم حاجته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 قال وهو يعني على إنسان ليوم الشبان بعض الناس ما مش شبان ما بيغفر له بجاء لكن بي بيجلس في قلبه واحد من أولياءه ودا يتكلم يقول م -م. لهم هم منهم عارفون شو قال بعضه عارفه مليون كذا كنا نقوله هم ليه لهم هو واحد من مشاه خارج يعني اللي قال لهم فلا هو في الطريق لأنه جاوب لكم ولا حد قال لكم هو في فلما سرأتي في أذان شو عن شجهم نقص على عبي عشيرة إن هو حضرنا على كذا حفاة وبلاء نصر الله نزل هذا هذا لا راح ما هوصلش البعض أولي أبقى أولي بيجاري بحبل الناس لكن هذا مجاز دائم فدي ما خليه واحد لكن حضرت أربع راشي نصر الله نزل جبريل ومكائيل وملائكة حضر. ما ما هي طب يا ابو انا انا انا فرمى واحد وقال ان لي ذلكم اني ارى ما راكم ان الله وما في دون ذلك لا يجيب شيء لنا ان عذاب الله اللي داخل اليوم على الكافرين ما قال لنا ان قال لا بي عليه بل له يعني كثير مثل منهم شيء الم الم ولا ما هم ما في ما شيء على المنبر <تصفيق> هل يمكنك <تصفيق> ان الله عن هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا من السماء الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا هو من هذا الموضوع من الناس الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا الموضوع من هذا <تصفيق> إذ يقولون انهم يقولون انهم بهم مرض يقولون انهم دينهم أهل المدينة انهم يقولون المدينة يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم دينهم. انهم يقولون انهم يقولون هي يقولون انهم يقولون انهم يقولون ثلاث مرات وهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم يقولون ما يقولون انهم يقولون انهم يقولون انهم واحد من يقولون انهم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 اذي توكل على الله مثل هذا البدق قالوا على الله عثمد عليهم طلب النص من عنده فغفر الله الله حجي يعني غالي غفران طيب الراس يقول رسول الله الى صلاتي نخفض الملائكه ويظلمون وجوههم وعبادهم حضور على بحليك صلى على لا هذه تعبوا ووجوههم و... و... النار لازم ما قدمت ايديهم هذا راح نقول وجوههم لهم وجوه على النار ابوكم بس بسبب كفرهم ما قدمت ايديهم انا راح نصور البرنامج طبعا ما هو قدام الآله العالم والذين مقبلين فهرو بأيات الله فأخذهم الله من الذين آمنوا من أول شيء من تجأت. كان المغراش العاد في كفرهم هم مثل مثل ما سبروا مثل ما سبروا مثل ما سبروا عالج والذين قبلهم ذاك الذي كفر كفرود كفرود الله فأخذهم الله من المذنبين هذا كفرود آيات الله هذا يعني الله عز وجل غير عنده أن الله على برونز حتى رواج المسلمين وأن الله سميع العلم. الله علي يعني الله قدر على بريش على بسبب أنهم خير في يعني بدأ موش الله بالكبر بدأ وقت عاد يعني كذا ما قبل حكم الله وشرايعه وتمطر بدي عنيده عليهم عليهم عنه لا ولكن هذا عليهم لا ينفذ لا بسبب يكون وإنه لك ما يكون عن ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الله ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون التصديق ان يكون لك ان يكون لك خير يعني معذبه لا يحسن الله ولا ربنا ايوه بيقولوا يعني بنروح نقرا المشكرا ولا القراوه ماشي مش الله ان احنا راس كتبه ايه ولا عشان صورهم بقى اقرا الله بالامور مقدمه ايات الرسم قبل عليه وحضر رسوله هذا يعني ما تعرفوش يعني الا هذا كان الله <تصفيق> We hebben het nu via deze tunnel. Ja, hij is er. Klaar, Papa. Klaar, we hebben hem bij elkaar. Kijk, dat die alles is geworden, dat is een teveel. Het is te veel. Hij is er. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Ik heb hem al. Ik heb hem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 جب على سوا خممس دواه الله والله بدواه هاديجي له الله في أصله يعني جبتها السنيان جعلها في أربعة منا هذا مجال أصلي الله ثم يقولون عاهدتهم يقول الله ما تبغى أعهد بودنا وصل بيد الله العظيم ما بل ما بل ما بل ما هم أهل ما معروفه هذاهم إنما تكبرنا من الحب مش هي من خبرنا من الله بالذكرول يعني إذا يعني يعني عليهم زوجة فيها يعني نفتك فيها فك عجب حتى من خص مناهي يبدر عليه العين عبده الإسلام يجيل لا رب سعدي خراب السعود إذا ما وإما تحافلنا من برو من خياراتهم بدلهم على شرف من الله النبي لا تخاف منهم بعد قدرات في عهدك أي أميرتين فبدلهم على شرف يعني فروح يعني بروحك أنت يعني في على يعني في حديث الشرائع نخشوه على بعض الناس يجمع على بعض الناس يجمع ولكن هذا من هو مسجد من هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي كلنا ان يكون بدينا المكان بتغير يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان بل... آه... على النقاط باش نقرا علم الحج تعدد الناس والحج الاكثر ان الله فريق من الجين ورسوله طبعا من كل عادله وقادم كثير الحج عشان اظهروا بالعبد دائما بنلاعب النقطه بنلاعب المسؤول ما بين غير العقد لا في هو الناس يقولها فلان كل النقاط عندك ورانتوا قدر ها اي هذا تصور إن الله لا يحب الخالقين لا يحب بفضل بيعهد و لا تحسبن الذين كفروا سببوه انهم لا يحبونه لا يحسبن محمد الذين كفروا انهم لفاتهم لفاتهم على الله لا حق لهم بعذابهم لا معجزين الله إنهم لا يعجزين الله ولا لا يحبهم كما اراد لانه ظهر النبي بل كثير وبعضهم هربوا تحرق منهم سبب, سبب والله يعني خرجوا وسببوا ما يستخدم الله الحفن ما هم يعجزين الله إذا أراد يعتذونهم وإستعصرهم مثلما أستعصرهم, مثل استعصرهم وأعدوا لهم مستقعة من يبوه فالله لهم استعدوا العدوهم بكل ما استقاعوا من يبوه ومستقعة خالج يعني بالفير يتبولهم فيه ويربوهم فيه شرحة والله عدو الله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 فاهنجه من جهله تعلمونه، الله يعلمني هيرا الله هيرا الله اه غيره. غيره. بقى بقى لان كان اخرنا من غيري من غيري قالوا لهم عدوهم على اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه اه والعبدون عمارهم عدوم ولا يعلمون وما تدارمهم هم فأهل مدينة، مدينة، سكال، سكال مدينة. لا أهل المدينة بين المدينة سكر من سكان المدينة منابين أو منابين فأهل لا مناب على منهم والله يعلمهم يعني تمرين على الفاق يعني ما ما أحد اكتشفهم ولا درنهم منابين هم منابين وما كن من في سبيل الله رفع عليهم عباد الله يعني يعني ما نعموا أي ذفك تفرق في سبيل الله في هذا السبيل عبدهم وقالوا بعض الخير وقالوا أن الله لا ينفتح أجرها وعجوات الله من الإله ما الله من القلاث لكسر ما الله من القسم من عديوه مشبه وإن جرحوا للسلم فإن الحلارة وكروا الله إنه هو السميع العالم يعني إذا جرح حاج الله كما هو الشكور وإنه هو السلم بإذنه فإنه هو السلم سالمهم وعرف عربنا وعرفنا وعطينا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 ولا تعرف إن عادي عادي عادي عادي ما زي طلب أحسن تدخل على شأنه إذا ما ما حسب الله حسبه يعني هو لا يكفيك شو بقول؟ قال بجنح لها ميل إليها، ميل بجنحها يعني شو بقولها طبايع مثلاً كثير كتير متعرف. يعني ميل هو الذي هي ذكرناه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 لأنهم عدوا التالي في جهة يعني مستحمة لأنهم قلت لهم 20 سنة يتحارب صفات على صفات القبير الثاني أو صفات من يهود كل قبائل العرض يعني هم قد يتحارب عراضهم اكفانوا وكل أحد يشتيفني التالي ويجري يعني راحوا جالهم أثنينهم لدى السنة ما بيروحوا للاك السنة هل <تصفيقية> <تكلم> <تكلم> كان يهود بحارت بينهم؟ مثل يهود هي يهود معذرة ويهود معذرة وفي لحظة لا تنعزلها. هل من اليهود ولا حصل معن خلفها من اليهود؟ يصير معه الجاهل يرجع. جاء الله سبحانه وتعالى بالإيمان. جامد الله صاحب. تكرر على الله الكريم. يستحق تعاب عليها التالي. يا النبي حسبك الله ومن التبعات من المؤمن أيها النبي هذا في يعني قبلا يعني في فلان ديج معه من ديج آمن وباي كير يا من الإسلام ماذا في حاجة حد غير هذا اللي التبعات من المؤمن بقى باي هذا يعني كيعمل الاسلام باقي شروط دين الله الله باين ومسارته طيبه ما عاد في حد حتى باين يا اخي هذا نبي وحابب على علمي يعني يهتم علم بهذا هي هم يقولوا شنو عشرون الاقتصاديه اللي يقصدون يعني ما تكون ممكن ان ارجل من الذين كفروا لان قولها باين هي في سبيل يعني أمر الله ان لا احد العشر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 أئلكم منكم أنصاب رتين يغلبوا من أهلهم وأئلكم منكم أهل ف يغلبوا أهل ف الذين يدين الله لا يراجع في حرب ما كان للنبيين أن يكون لها أسرع حتى يدخلها بضبط فلن يبين عوض الدنيا والله يبين يضحك الله عز وجل حكيم حالا يوم قد رجع لهم أسرع قسموا سبعين وقسموا سبعين وقسموا سبعين وقسموا سبعين والله كان لديهم قسم أسرع والنبي يشتير يبتلوا أسرع لكن كل واحد يعلن أسرع منشى الأسرع هنا أهل المدينة من بدنا نشرح الموضوع اذا بدي اشرحه مفكودونه بنبدي نستفتيه وجاله غلط يفتي من على الظروف يفتي له الظروف وبديه يفسر لنا على اي شيء الظروف والله قصدي قال النبي كان على صلاه حنا وبدنا يعني في حاجة مال متكوابح على عدو واشتناكم واشتنا نفر في جبيل الله بيلنا في جبلنا عقلي عم يسب جنبي على برج ما غلط شيء النبي ما عشي ما قال سموه بيع بتل إذا إذا إذا ما قتتوهم وأخذتوا فيه مال بيع بتل بدل كل واحد واحد لا أسرع ولا ما مسلمين يعني قال إذا خلصت 270 عشرين بيع بتل 70 ما خلهم محلهم قتلوا على الله و... بيرجع عنهم ألح على النبي والنبي لا يقول بتحجها عليهم بتحضرهم بيفاجئ يعني إنها <ميزل> كل واحد يعني بيجت من من الأنصار سلكين ولا بين عربهم ساروا قتلونه وبيحكون معه البعض لا ما في شيء قتلوه أسر يعني الله ليك قال دا... الله ما كان النبيين أيكون أي لها أصبح حتى سنة في الأرض. يعني ما ندعي إن يستأسروا ويستفجون إلا بعد ما يسون الارض يملوا ال القاعة و... ما تمعوا وهذا ليك أول شيء بدعي ابن الإسلام يقتلوا حتى يقتلوا أسره ليك تكبر الاسلام أبي الإسلام كما قالوا يقتل الإسلام كان هذا احد اسرع لأن لانها مثل الاسلام اللي يهملها عظم اول ما رجع حصلت بين المسلمين والكفار الله كان جديد منهم يغيتهم لين العذابات تقع على بيت الاسلام وعزته ودولته <تصفيق> المسلمين والكفار وقال يا افتكر وان الله عاتب قال ما كان النبي ان يكون رسول حتى يكون ما كان ينتحي محصل المسلمين حين هينا ما خل لك ما خل نجدهم أسرة خل نقتلهم في كل ساعة. ما كنا كثرهم ما نفهم في الغير يعني. لو بيتونهم خلاص إني برايش يعني أنت. هل بتسأل أربع ده؟ راح منها يعني من, ت... من, من شدتها ما لا بقية. تريدنا عارض الدنيا اشتغل. يعني والله يريد والله كان الله علي محقم لو لا كتاب من الله سبب لما سكم في أخذت معنا من العظيم لو لا أن, إن الله سبب في كتابه يعني كتب في كتابه أنهم هم عذب لحد لما يبدأ يبينهم هو يعذبهم على أخذ من الأسرع الله ما كان يجيب أنه مسنين يجيب أن أخذ كان يشتيه يكتبه من الساعة كل واحد يجب في الأسيرة وفي أصحك هذا الأسرع فيها الساعة المعارض حيو يجبه وليها الطريقة النبي كان اه استغفر اني فكرت هذا بدا ما يعني مم. ما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 ولكن يجب من ما هذا الموضوع في البيت الذي يمكن ان يكون يعني الموضوع في البيت جميع يمكن في قلبهم الذي يمكن ان يكون هذا الموضوع في البيت الذي يمكن ان يكون هذا الموضوع في البيت الذي يمكن ان يكون هذا الموضوع في البيت الذي يمكن ان يكون هذا الموضوع في البيت الذي يمكن هلا كذا أوبية من الفضة ولا كذا كذا من الذهب قال هذا على الله يقولون مخادع الإيمان بيتحار الإيمان تقولون لكم فالله الله بيعرض لكم تدخلوا في الإسلام والله بيعرض بدأ ذلك أحد ممكن والله هو يريد خياراته فبيتحار الله من قبلهم كلا منهم والله عظيم الحكيم لا نبلش تاريخ لأنه ما بيحل هذا لا عهد منهم ما عدي قاتل النبي ولا ولا عادي. إذا هم اشتروا يخوضك ما بلا يبثبوا لك عهد معتهم باسلين لهم ودفلتوهم في ديهم ورجع ياسوك قال اشتروا يخدعوه خلال خانتك فقد حانوا الله من قبل منهم حانوا الله من منهم وقبلوهم الله العالم الحكم حانوا الله قبل العظيم ويؤمنوا لهم إن يقرب عهد. من الذين آمنوا وهاجروا و Jihadوا بأموالهم في سبيل الله، والذين آمروا ونصروا، ولئك بعضهم أولى أربعة. المؤمنين والهاديين المدينة، هاجدوا مع النبي، وهم والذين يعني المدينة. ونصروا، ونصروا الدين. قال ذربعهم أولاً ورابع، يعني إنهم يكبرون جماعة ويتناسحون لا ولا يوالوا الكفار ولا يتناسح الكفار ولا يقطعون كل صلاحيهم بل ولا مشيرين، يتناسحون لا تهم بهم، والذين آمنوا من هاجروا ماركون من ولا يهمشين حتى الهاجرون، يعني لا يثورون أبداً، ذلك الذي آمن وضاره من مكة منك، عالم قاعد يقول المشركين لا سواء المنزلة لا دخلت على افضل عام ايوه سيدي دعني يجابوا لي استسقوا في الدين تعالكم النص ان هي استسقوا بهذه الكتاب فكيف لا اسروه اللي على قومين بينه وبينهم نجاة الله اللي على على ثلاث اسس اسروه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 قلنا يعني ما عبا علم ما عندهم معاهم لا لا كانوا ايمان الله لا ما عند ربي انها تدير حظن حمل من الجند والذين كفروا ضلوا من اولى ابعد هذا فرق فاصنا بين بي؟ إلا كانوا بيكونوا مشتركين في الرؤى ومساويين في الدين ان امم اذا منوالوا الكفر من الناس منهم المخططات على التخمى الحربية هذا باية فساد في الأرض خبير لما بيجي تززموا ويحفو أسرافا يتناصر حرام أمين بناتهم بين باية فساد في الأرض خبير والذين آمنوا وحاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آوروا ونصروا آوروا المحاجرين آوروا في مدينة ونصروا الدين أولئك هم من حقا هذا لهم المؤمنين لهم مؤمنين صحا لهم مؤمنين والذين آمنوا من بعد الوهجر والجهاد معكم فأولعكم منهم ولا لا, لا, لا. هم كانوا عليهم بدم أوليكم. لحاجم وحاجم. وجاهدوا وحاجم وجهاد يدخلون الإسلام خلاص يدخلون. وأول بعضهم أولي بعضهم سكتان لا من أراد بشيء منهم. لطح أولاد vale